السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنواصل بإذن الله عز وجل في شرح متن قطر الندى وبل الصدى وكنا قَدْ تَوَقَفْنَا عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهِ وَكَقَبْلُ وَبَعْدُ وَأَخَوَاتِهِمَا فِي لُزُومِ الضَّمْ إِذَا حُذِفَ الْمُظَافُ إِلَيْهِ وَنُوِيَ مَعْنَاهُ قَالَ رَحِمَّهُ اللَّهِ وَكَقَبْلُ وَبَعْدُ وَبَعْدُ هَذَا شُرُوعٌ مِنْهُ فِي بَيَانِ أَحْكَ أو في بيان المبني على الضم، في بيان المبني على الضم، وذكر قبل وبعد، وذكر قبل وبعد أو مثل بقبل وبعد، وقبل وبعد ليس دائما مبنية على الضم، وإنما أحيانا تبنى على الضم، أحيانا تبنى على الضم. وكان يمكن للمصنف رحمه الله أن يمثل بما يبنى على الضم دائما كنحن مثلا كالضمير نحن فهو مبني على الضم دائما ولعله مثل بقبل وبعد لبيان أحكامهما فهذان الظرفان يكثر دورانهما في الكلام قال وك قبل وبعد ولكن شرط ذلك بشرط قال اذا حذف المضاف اليه ونوي معناه هذا شرط ومفهومه انه اذا لم يحذف المضاف اليه وينوى معناه فلا يبنيان على الضم واضح ومفهوم الشرط معتبر عند عند اهل العلم اذا قال اذا حذف المضاف اليه ونوَيَمَعْنَهُ معنى هذا الكلام أنه إذا لم يحذف المضاف إليه ولم ينوه معنا فلا يبنى يعني على الضم وتفصيل هذا هو كالآتي تفصيل هذا هو كالآتي قبل وبعد ويدخل مع قبل وبعد قال لأنه قال وأخواتهما يدخل معها تحت وأمام وخلف ووراء وغير ذلك من أسماء الجهات أمام وخلف وراء وخلف وتحت وفوق وهكذا ودون إلى غير ذلك من أسماء الجهات هذه أسماء الجهات كلها لها أحكام قبل وبعد واضح؟ لها أحكام قبل وبعد التي سيذكرها المؤلف رحمه الله واشرحها طيب قبل وبعد اذا حذف المضارع قبل وبعد لا بد من ذكر الحالات التي تاتي عليها لها اربع حالات لها اربع حالات وهذه اربع حالات يمكن تلخيصها في حالتين يمكن تلخيصها في حالتين الحاله الاولى ان يذكر المضاف اليه ان لا يحذف المضاف اليه مثال تقول جئت جئت ها قبل الظهر مثلا وبعده هو جئت قبل الظهر وبعده جئت فعل وفاعل قبل هم ظرف ظرف زمان واضح وهذا الظرف مضاف مضاف واضح مضاف إلى الظهر والظهر مضاف إليه مضاف إليه تبه جيد نقول في عربه قبل ظرف زمان منصوب على الظرفية ونصبه فتح آخر واضح الظهري مضاف إليه مجرور وجره نصرة ظاهرة على آخرين إذن هذا ماذا ذكر المضاف اليه أو حذف ذكر ما حكم الظرف قبل وبعد وأخواتهما النصب على الظرف ويجوز أن يجر بحرف الجر من تقول مثلا مثال نفسه تقول جئت من قبل الظهري ومن بعده ومن بعده جئت فعل وفاعل من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب قبل ماذا نقول في إعرابها اسم مجرور بماذا بمن وجره كسرت منظاهره على آخر، واضح؟ الظهري مضاف إليه، مضاف إليه، وحرف عطف من حرف جر مثل هذه بعديه بعد اسم مجرور بمن وجره كسرت منظاهره على آخر، والها ضامير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه واضح محل الشاهد هنا أن بعد جرت بمن وأن قبل جرت بمن فلم تبنيان لماذا؟ فلم تبنيا لماذا؟ لأن المضاف إليه لم يحذف المضاف إليه لم يحذف طيب هنا تلاحظون شيئا قال إذا حذف المضاف اليه يعني هذا انه قد لا يحذف المضاف اليه تفهم شيء وهو ان هذه الظروف ملازمه للاضافه يعني لا بد لها من مضاف من مضاف اليه قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا واضح طيب I من قبل الظهر ومن بعده and قبل الظهر وبعده واضح بعده from before the vision and after it. Is it clear? After here, it is also said that the view of the time is a fixed time and the view is a fixed time. And it is a وحكم قبل وبعد وتحت ودون وامام وراء وخلف إلى آخر ذلك حكمها النصب على الظرفيه او الجر بحرف الجر من اذا كم لها من الحكم حكمان اما أن تنصب على الظرفيه اذا لم تسبق بحرف جر وإما أن تكون مجرورة بمن واضح تفهم هذا هذا إذا الحالة الأولى وهي ذكر المضاف المضاف إليه. حالة ثانية وهي التي سنلحظ فيها ذكر أو قول المؤلف رحمه الله. حالة ثانية أن أن يوحذا. المضاف اليه واضح الامور المثال الاول نحذف منه مضاف اليه فقط وهو جئت جئت انظر قبل زيد وبعد جئت أو سافرت أو أكلت إلى غير ذلك جئت قبل زيد وبعد واضح؟ بعد هنا سننظر فيها هل هي بعد أو تتغير واضح؟ الآن هنا عندنا اليه غير مذكور هنا ذكر المضاف اليه ما حكم قبل النصر على الظرفيه او الجر بحمد جئت من قبل زيد واضح الان هنا في بعده ذكر حذف المضاف اليه حذف المضاف اليه واضح الان المثال الاول قبل الظهر قبل الظهر جئت قبل الظهر وبعده جئت فعل وفاعل قبل ظرف زمان منصوب ونصبه الفتح الظاهره على الآخر وهو مضاف الظهري مضاف إليه مجرور وجره كسر الظاهر على اخره الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وبعد أو ماذا نقول هنا ماذا قال المصنف رحمه الله قال اذا حذف المضاف اليه تحقق الشرط او لم يتحقق تحقق الشرط حذف المضاف اليه قال ونوي يعني الجمع شرطان مجتمعان ونوي معناه ونوي معناه هذا يرجع الان الى المتكلم ماذا نوى حينما حذف المضاف اليه هل نوى معناه او نوى لفظه او لم ينوي شيئا ثلاث حالات هنا. هنا اذا حذف المضاف اليه عندنا ثلاثه حالات عفوا عندنا ثلاث حالات الاولى ان ينوي اللفظ الثانيه ان ينوي المعنى الثالثه الا ينوي شيئا واضح الآن؟ سأشرح كل حالة لوحدها واضح؟ الآن أنت رسمت عندك الآن حالة قبل وبعد حالة قبل وبعد واضح؟ إذا ذكر المضاف عرفنا الحكم إذا لم يذكر المضاف عندنا ثلاث حالات متى؟ إذا لم يذكر المضاف فقد ينوى لفظه وقد ينوى معناه وقد لا ينوى لا لفظه ولا ولا معنى واضح هذا؟ طيب الأولى إذا, ضغ... إذا حذف المضاف إليه فعندنا ثلاث حالات من شيء تكتب إذا حذف المضاف إليه فعندنا ثلاث حالات الأولى أن ينوى لفظ المضاف إليه أو أن يُنوى لفظه ماذا؟ أن لفظه هذه ممساحة سحرية تسرق أن يُنوى لفظه ما يعني أن ينوى لفظه؟ هذه هذا اللفظ بذاته وهو الظهر ينوى هنا هذا اللفظ بذاته ينوى هنا فأنت تتكلم مع غيرك تقوله جئت قبل الظهر وبعده. جئت قبل الظهر وبعد, قبل الظهر وبعد. واضح؟ أو تقوله جئت بعد الظهر وقبل فهنا ماذا نفهم أنا؟ ماذا أفهم؟ أفهم كان ويت لفظة الظهر بذاتها I came before the dawn and after the dawn. Do you understand it now? Okay, فحكم فحكم put the name aside and put the name aside, then you put the name aside before and Now, the rule, before and after, and his brothers, is the rule of law, without the definition. So you say, for example, I came before and after, هذا واضح. حالة ثانية. بعده سنعرض على أمثلة من كلام العرب ومن القرآن الكريم. لما نفهم ال المسألة دي. الحالة الثانية ها أن ينوى معناه أن ينوى معناه. اذا نوى معناه ماذا قال ابن جرر عفوا آه ابن هشام فيبنى على الضم ما معنى ينوي معناه تقول مثلا جئت قبل الظهر وبعد جئت قبل الظهر وبعد واضح الان بعد ما معنى هذا انك نويت المعنى والمعنى هذا قد يعبر عنه بعده بعده الفاظ واضح مثلا مثلا معنى معنى, الـ... معنى الصلاه يعبر عنه بعد الفاتحه مثلا يعبر عنها بالصلاه بالحمد بأم الكتاب بأم القران واضح الان ويعبر عنها بلفظ الفاتحه هنا الظهر يعبر عنه بعده الفاظ معنى الظهر قد يعبر عنه بعد الزواج، واضحا أو بعد الغداء، أو بعد صلاة الغداء، أو أو بعد ميل الشمس، أو بعد دلوك الشمس إلى غير ذلك، فيعبر عن الظهر بماذا بعده ألفاظ، فإذا بنيته على الظم، فهذا يدل على أنك لم تنوي لفظ الظهر بذاته، وإنما نويت واضح واضحان؟ جئت بعد الظهر وقبل أي قبل هنا نويت ماذا؟ معنى الظهر قبل الظهر قبل الزوال قبل صلاه الصلاة الأولى قبل وضحها فلها عدة الفاظ تعبر عنها بها عرفنا هذا الان يُحذف المضاف إليه لا يوجد المضاف إليه هذا أولاً ثانيا ينوى المعنى ثانياً ينوى المعنى وهذا هو حكمه آه قبل هنا ماذا نقول الواو حرف عطف هذا أعربنا جئت قبلا انصب على الظرفية وبعد و دو... وبعد الواو حرف عطف وبعد ضرف ضم... الكلام يذهب ظرف زمان مبني على الضم مبني على الضم لو قيلت لم بني على الضم تقول, لق... تقول لقد حذف المضاف إليه ونوي معناه هذا صعب بسيط جدا رأيت ليس صعبا انظر وبعده لقد حذف المضاف إليه ونوي معناه هذه الحالة الثانية وسنرجع إليها إن شاء الله لأنها محل الدراسة الحالة الثالثة اللا ينوي المعنى ماذا ينوي لا ينوي لا لفظ ولا معنى ان ينوي ان ينوي شيئا او لا ينوي اللفظ ولا المعنى تقول جئت ها. قبل الظهر وبعدا Or تقول جئت I جئت before وجئت I واضح after. حكمه النصب مع التنوين. النصب مع التنوين. لماذا؟ rule صار that صار have لماذا صار نكرة لا يوجد مضاف إليه لا يوجد مضاف إليه وإن كان الغالب أن قبل وبعد لا بد لها من مضاف إليه واضح جئت قبل الظهر وبعد أو جئت قبلا فتقول جئت قبلا أي لا تنوي لم تنوي شيئا بعد قبل فهي ماذا لأن المعرفة لا أو عفو لأن المضاف إذا أضيفها لا ينون تقول هذا كتاب وهذا كتاب زيد لا يمكن أن تنوّن كتاب لماذا؟ لأنه صار مضافا إليه لا عفوا لأنه صار مضافا فالإضافة تمنع من التنوين وتمنع من ال واضح؟ ففرح إذن فهنا قبل وبعد لما حذف المضاف ولم ينوى لا بلفظه ولا بمعناه ماذا؟ نونت هذه لم تعد هناك معرفة لم تعد مضافة واضح الآن أما قبل من قبل عفوا المثال الذي من قبل فهو ماذا لم تنول لماذا لأن هناك مضاف إليه والإضافة تمنع تمنع من التنوين فلهذا قلت تقول جئت قبل الظهر وبعده لأن هناك مضاف إليه في الحسبان لم يذكر فقط في الحسبان لكنه ماذا في حكم المذكور فمنع التنوين نفهم هذا؟ فلما لم ينوى لا لا لا لا, لا لفظه ولا معناه ماذا قال قبلا وبعدا واضح الان منصوب على الظرفيه منصوب على الظرفيه الان نعرض على الامثله نبدا بالمحل الشاهد اذا لم اذا لا اله الا الله إذا حذف المضاف إليه نوي معناه حالة الثانية إذا بنيت قبل وبعد فهذا يدل على أن المضاف إليه قد حذف ونوي معناه من مثال ابن هشام يبثل بقوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد إلا هكذا فكني نع لله من Ablu ها، التشويش اليوم، gonna من you ومن Ooh Amlu Anlo The يكذبك halt after بالدين. religion. Do فما repeat the بالدين. بس you فما give up بالدين. the religion? ما. الشعر that. عنده you نعمرك فادري واني لا اوجلو على اجلنا تعد المنيه اولو مع ابن اوس فما يكذبك لله الأمر من قبل ومن بعد نعمرك اني لا ادري ها اني لا ادري نعمرك لا ادري ما حكمه و على ايناه تعدو المنيه اولو لله الامر من قبل ومن بعده لله نعب لعبكم ولا فقط لله من يعرف من يعرف تقيم بني امي صدور مطي من يعرف ماذا قلت جار جار تشديد الراع وليس جار من جر يجر مقدم جوازاً ألا وجوباً جوازاً جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف وجوبا مقدم جوازاً واضح هو الحذف واجب والتقديم جائز للهي واضح طبعا بعضهم يزيد تأدب مع الله جل وعلا لا ذلك الأمر الأمر قلها هي قلها فقط ولا تخف إسلام مبتدا مؤخر مرفوع واضح ابتداء مؤخر مرفوع ورفع الضم الظاهره على اخره وتقدير الكلام الامر لله من قبل ومن بعده وسياتي بيان الامر خبر مبتدا يعني ما هو صعب هذا الخبر المبتدا يعني بسيط يعني انت تخبر يخبرك بشيء واضح يخبرك بشيء الامر لله اخبرك بماذا بكون الامر لله سبحانه وتعالى من حرف جر Arabid Rahman, where is the Abdu'l-Rahman? Abdu'l-Rahman is here in من حرف جر مبني على السكون لا محل له من in من front مراد مراد head. Good. From يجيب word زمان the مبني ضف زمان مبني أحسن ت مبني على الضم في محل في محل جر إسم مجرور بمن تفهم في محل جر إسم مجرور صعبة هذه مبني على الضم لماذا أين المضاف إليه لا يوجد غلبة الرم من قبل تقدير المضاف اليه ما هو ها من قبل الغلب فقط من يقدر مضافا اخر لانه مبني على الظن فمعنى هذا انه نوي المعنى مفهوم نوي المعنى والع والغلب له معاني واضح منها الغلب منها الانتصار من بعد الانتصار منها الظفر الفتح فتح، فتح فيها الأمر. من بعد الغلب، من بعد الانتصار، من بعد الظفر، بعد الظفر بالحرب، واضح، وإلى ذلك فهنا نوي المعنى من لله الأمر من قبله في غير القرآن من لله الأمر من قبل الظفر ومن بعده من قبل الانتصار ومن بعده واضح تقدير. في تفسير الآية مثلا تقول لله الأمر من قبل الغلب ومن بعده من قبل أي من قبل الغلب أو الانتصار ومن؟ الواو حرف عطف من؟ حرف جر مبني على السكون في محل لا محل له من الإعراب واضح بعد هذا الانتباه هو الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم الانتباه والتركيز شاهدوا؟ بعد مثله مثله قبل واضح مثلها بعد ظرف مبني على الضم في محل جر بمن واضح نكتب فما يكذبك بعد بالدين لإعراب هذا الامثله يجعلنا نعرج على كثير من المسائل النحو فما يكذبك قبل هذه الايه ماذا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك هذا اللي نعرف حكم الفاء فقط فما يكذبك بعد بالدين مم. انظر ثم رددناه اسفل سافلين استثناء الا الذين امنوا وعملوا الصالحات اين الشر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين Is الله not? على سؤال مقدر clear السؤال المقدر؟ يمكن the clear تكون استئناف كما قال واضح فمعنى will استئناف an acceptance, as we said. Is it clear? اسم اسم Muzum, which means that you are with whom? What if you said, whom you are a servant of the faith? Where is the... Where is the name of the faith? No, no, it is not the name of the faith. ها ومنعنا ضاهر فما يكذبك بعد بالدين الاستفهام نعم الاستفهام واضح ما استفهامية فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكام الحاكمين يكذبك طبعا إذا كنت استفهامية فتكون سداً It will be a start. You are a traitor, a traitor, a traitor, and a traitor. We say he is a traitor, how much he is a traitor? We don't say this in the words. The enemy, if he comes to the ها is الفاعل مستتر جوازا تقديره هو والكاف addressed. متصل was على الفتح في where the sign is. and the時候? Master? Master and mature آه. من أحمد ولا أحمد له ها؟ كيف ظرف قبله وبعده دائما الإنسان يعني محل الشاهد دائما يبقى في باب بتاعه نحن نتكلم عن ضمي عن بناء قبل وبعد على الظم واضح؟ دام هنا فهي مبني على الظم هذا يبال واضح الآن نفهم؟ طيب بعد ظرف زمان مبني على الظم ما معنى هذا؟ أن مضاف إليه حذف ونوية معناه ونوية معناه يعني بعد أن رأى الكافرون هذه الأمور العظيمة وهذه الشواهد ذكر الله جل وعلا في هذه الصورة فكيف يكذبون؟ يكذبونك ب بهذا الدين ويكذبونك ب يوم القيامة واضح الآن؟ فما يكذبك؟ بعدوا بالدين فهم؟ يكذبك؟ آه، دار هنا إيه قرش تشويش رح كبير جيم فذي بارك الله فيك بعده آه والجملة الفعلية في محل رفع خبر والجملة الفعليه في محل رفع خبر بالدين جار ومزوم متعلقان بالفعل يكذب واضح لا عمرك ما أدري وإنّي لا أوجلو على أجناتك تعد المانية أوله. ها يفصلها. عمرو ك. ها. اللام. لام الابتداء. عمرو. معنى هذا بعدها مبتدا. ولا أما مؤمنة خير. لعمرك وإذا وجدت عمرو فاعلم أن الخبر محذوف وجوبا فعمر مبتدا مرفوع وضمه ضم الظهر على آخر والكاف مضاف إليه والخبر محذوف وجوبا تقديره قسمي ما أدري هذه حرف نفي ما حرف نفي لا محل له من الإعراب أدري أدري فاتح أتدري ما أدري أبو الأعلام ولا أبو الأعلام له أدري فعل مضارع مرفوع ورفعه أصله أدري سيأتي ضم منع من ظهورها ثقل فقيلة تظهر أدري لكن الثقة أما الاستحالة فلا مستحيل وحدها هذه ستأتي وين الواو واني الواو تعيده نعم تعيده ما ادري واني لأوجل. حال كوني وجل أظنُهُ اه لعمرك ما أدري أصل الكلام لعمرك لا أد ما أدري على أي تعد عدُلمنية أوله واضح لعمرك ما أدري على أي تعد عدُلمنية أوله واضح يمكن ان نقول هنا حال لكن الذي يظهر والله أعلم أنها بعيدة كون حال إنما هي جملة اعتراضية إني لعمرك ما أدري ما هو الشيء المعنون ما المجهول هو كون المنيه هي الموت على من تعد على من تقع أولا هذا هو المجهول ليس كذلك تفهم الآن غير مفهوم لعمرك ما أدري هو لا يدري متى على من تقع المانية أولاً الموت على من يقع عليه أم على غيره؟ مفهوم هذا؟ وهذا قال وإنني أوجل. يعني إذا قلنا إن حال فمعنى أنها قيدت هذا هذا الأمر. فهو لا يعلم متى تعد المانية حال كونه وجلًا وفي عدم حال كونه وجلًا أنه يعلم. مفهوم هذا؟ وغيره. وبالثانية الأولى أن تكون جملة اعتيارية. واضح؟ والله واعلم، أعيد نعم لا عمرك الحال الحال يعني في الغالب يقيد صاحبه مفهوم تقول جئت وإني أو جاء جاء زيد وهو يبكي مفهوم جاء زيد وهو يبكي فبينت حال كونه حاله حين مجيئه مفهوم جاء باكيا يعني ربما لما نام لم يكن لم يكن باكيا مفهوم الان الان هنا لما قال نعم نعمرك ما ادري لو قلنا انها حال ما معنى هذا لاعمرك ما ادري حال كوني وجنا ماذا لا يدري على من تقع المنيه معنى هذا أن وكانه قال لك انا لا ادري متى تقع المنيه حينما اكون مريضا حينما اكون خائفا فإذا لم يكون خائفاً فهو يدري نفهم فهو لا يدري لا حال كونه خائفاً ولا حال كونه غير خائف واضح فإذا قلنا حال فتقيده، لا عمرك لا أدري هذه جملة اعتراضية هو واستئنافية إني اسم إنا إن واسمها الياظ من المتصل مبني على السكون في محل نصب اسم إنا اللام اللام ها مزحزحه لام المزحلقه مزحزحه او محول لكن او مزحلقه يعني الـ نصطلح على معنى واحد حتى لا تختلف الامور الغالب هو المزحلقه تسمى المزحلقه لان اصلها ان هنا وان تتصل بالمبتدا فلما جاءت ان ان حرف واللام حرف وان اقوى من اللام اقوى في عدد الحروف ان حرف معنى واللام حرف معنى ان مؤلفه من ثلاث حروف واللام حرفه مؤلف من حرف واحد واضح وان لها الصداره واللام لها الصداره يعني يتقاتلان على الصداره من يد من يتصل بالمبتدا واضح ان تعمل واللام لا تعمل وال اولويه لمن لمن ياتي بالخبز، لمن يعمل فتزحلقها تضربها فتنتقل اللام الى الى الخبر فسميت مزحلقه وكانها يعني طردت دفعت فتزحلقت حتى وصلت الى الخبر فامسكها الخبر وبقيت عنده وإني اني لاوجل خبر اني او خبر ان عفر واضح على جار ومجرور متعلقان بأدري واضح متعلقان بادب ما بها أوجل هذه جمله لا محل لها من اعراف اوجل خبر آه. أوجل جمله فعليه لا اله الا الله نعم بارك الله فيك أوجل فعل مضارع مرفوع ورفعه ضم ظاهر على اخره واضح واللام والفاعل ظاهر مستثمر وجوبه تقديره انا واضح والجملة الفعليه خبر عن عن ان واضح الان على الجنا على جار ومجرور متعلقان بادري متعلقان بادري واضح لو علقنا هذا الجار المجرور باوجل يتغير عليه مفهوم هذا من عليه تعدو فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة مقدمه على اللواء ومنعه من ظهرها الثقل امنيت فاعل مرفوع رفع الضم ظهر على اخره اول اول ظرف ها اولا واول ظرف زمان مبني على الضم ما معنى هذا حذف المضاف اليه ونوي معناه واضح الان ونوي معناه أي من أول ذلك أو من قبل او أو أولنا أو نحو هذا مفهوم على من تعد منية أولي أو أنا أم أنت أو غيرنا واضح الامر نعم الجملة كلها إني لأو هذه الجمله لأو جل في محل رفع خبر and all these words are not a place for them from the Arab it's a common language these are the places in the Arab Arab that we cannot make it unique the places in the Arab Arab can make it unique for example this and I am not a person you can say جاء زيد يضحك تقول جاء زيد ضاحكا مفهوم؟ لكن هذه الجمله اعتراضية والجمله اعتراضية لا يمكن ان نجعلها هذه كل هذه الجمله لا يمكن ان نجعلها مفاضل ابدا لانها جمله اعتراضية. يعني ليس لها محل من العرب جاء زيد يضحك لها محل من العرب وهو الحال جاءت حالا واضح جاءت حال لي لي جاء زيد لزيد جاء زيد يضحك فيضحك بينت لنا حال زيد أما هذه واني لا ادري لم تبين شيئا نفهم هذا والله ويعلم سياتي هذا في المستقبل البعيد لهم. عرفنا الآن المبني عن الضم امثله هذه فقط في قبل وبعد يمكن أن تقول نحن صالح نحن نزلنا الذكر نحن هذا ضمير مبني على الضم دائما مبني على الضم تقول انا او تقول نحن المسلمون نحن المسلمون تقول نحن قادمون هذه اسهل نحن قادمون نحن ها ضمير ها مو مفاصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا لا لا النقطة هنا وبتدأ. ما تشوفوا الضمات وهذا مرفوعة لأننا نحن دائما مبني على الضم فهو مبتدا تقول مثلا خالح لاس؟ قال رحمة الله كم بقي من الله؟ أذان سنوك من الله البناء قال ونوع ونوع معناه وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء وكمن وكم في لزوم السكون الآن المبني على الضم لبني على السكون لا اله الا على السكون مثل له مؤلف رحمه الله بمن وكم من لم يبين ماذا يقصد بمن هل يقصد الاستفهام او الشرط او الموصوله من هذه فلتكن اسم استفهام وقد تكون may شرط وقد تكون of موصولا مثال and هنا من عندك a name of a rule. For example, you say here, who is with you? Here انظروا من هنا وهنا وهنا من دائما لازمه ملازمه لي بالسكون هنا تقول من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا وهنا تقول من يشتهي ينجح من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا وهنا تقول اه عفوا اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا وهنا جاء فعل ما من اسم الموصول في محل مبني على السكون في محل رفع فاعل واضح من يشتهد ينجح وكم كم عندنا قسمان كم الخبرية وكم الاستفهامية تفصيل كم الخبرية وكم الاستفهامية سيأتي في باب التمييز إن شاء الله نمثل فقط قال كم قسمان الخبريه تقول كم كتاب قرات و الاستفهاميه تقول كم كتابا قرات واضح كم قسمها كم الخابرية يعني تخبر واضح عن عدد كبير قرأتها فتقول كم كتاب قرأت معنى هذا أنك قلت قرأت كتبا كثيرة وهنا كم الاستفامية تسأل واضح تسأل كم كتابا قرأتها فيجيب كذا أو كذا أو كذا كم, كم الاستفامية وكم الخابرية حكمهما واحد في one واضح لا Arab world. في it يختلفان There are يختلف حكمهما but حكم تمييزهما هو الذي يختلف وهذا التمييز different, or they are different. The rules are different, or the rules of their own, which is different. اسم مبني او تقول كم خبريه مبنية على السكون في محل رفع كم كتاب الله لمن لو قلت هنا كم كتاب Where المثال؟ the example? I read به ليس كذلك not that به فهنا لم able to do it. You are able to do it. Here, there is no need to do it. It is necessary to be able to do it. Is it clear? A book كم قرات ها هذا ها حكمه قلت قبل قليل انه واحد فحكمه هنا انها مفعول به لان قرات يحتاج إلى لمفعول به ولم يستوفى مفعوله واضح لو قلت كم كتابا قراته لكان مبتدا دائما هذا تفصيل سيأتي ان شاء الله واضح المهم ان كم هنا مبني على الاستفهام على السقول وكم الاولى كذلك مبني على السكون دائما مهما كم ساعه مشيت كم قرات من كتاب لا غيدا دائما ماذا فبني على السكون واضح ومثله كذلك ما واذا مبني على السكون وهذا والذي كلهم مبني على السكون واضح لكن مؤلف مثل بكم ومن من ذا بتمثيلي ولعله يريد ان يوضح احكام هذين هذا معني والله اعلى واعلم اسبوع قادم ان شاء الله في يومه الامتحان